اصلي يا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب ان تعن يا اذا رنم لا ان لم تنتهي لارجمنك وهجرني مليا طال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون منهم وَهَبْنَا لَهُ عَلَمًا وَهَبْنَا لَهُمْ اسْتِطَاعَةً يَعْطُونَ بِوَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لسان صدق عليا. اذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والذكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَخَلَفَ بعدهم خلف اضاع الصلاه اضاع الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف ينطون غنيا الا من تاب وامن وعمل صالحا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 انَّهُ كَانَ مَوْعِدُهُ مَأْتِيًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي تقيا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من عبادنا كانت تقيا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من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 رب السماوات والارض وما بينهما فعهده واسقبر فعهده واصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان ايضا ما مدتنا سوف اخرج حييا ويقول ال سَنُؤِذِى إِذَا مِتْتُ لَسَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْذُوذِينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ, أيهم أشد على الرحمن عيتيا ثم لنا نحن أعلم بالذين هم أولا بها حاصل يا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتم من يُمَنُّونَ الجَذِيلِينَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا عَاجِفِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن دنيا وكم اهلكنا قبلهم من قرن من قرنهم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 خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين ما له وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عيبا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 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوما نحشر المتقين الى الرحمن وفدا يوما نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم ما لا يملكون الشفاعه لا يملكون الشفاعه الا الا من اتخذ عن جرحمانعه مدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشط الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا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 مين الصالحات واعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فانما يثرونه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا